اشتركوا في القناة وما أثبتنا من طرية إلا ولما سُبْحَانَ مَنْ حَمِيدٌ عَلِيّ Amen. Mm -hmm. Amen. Mm -hmm. وفجنا حتى المؤمنين وقلين